de diha ila allah ta'ala ibadata wa zikrahu wa qulaw ka ma fi lahu min ghinan wa an tu'min bi ma anzal. انما الله هو الذي يرسل Mo kúrú agbára-bòyọ́lá májì ọfà aríwájì ọmọ nígbíní aléáwọ̀n májì àárín-àwọ̀ ìgbẹ́ Èdè àbáyé ní ìmáàmù fún ìjẹ́màájẹ́ ìmáàmù. Ọlọ́gbọ́n jẹ́ ọmọdé pàlùbá kàfẹ́ ní àbáyé ní ìmáàmù Ìwọ̀lẹ́gbẹ̀rẹ̀ Ìwọ̀lẹ́gbẹ̀rẹ̀ Ìwọ̀lẹ́gbẹ̀rẹ̀ Ìwọ̀lẹ́gbẹ̀rẹ̀ Ìwọ̀lẹ́gbẹ̀rẹ̀ Ìwọ̀lẹ́gbẹ̀rẹ̀ Ìwọ̀lẹ́gbẹ̀rẹ̀ Ìwọ̀lẹ́gbẹ̀rẹ̀ لا خير والله ما جاب في بلد الله ولا <تصفيق>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 Fámà àwàjímẹ̀ náà. Ẹnà àwàjímẹ̀ yóò, ọjọ́ àwọn ọmọdé alẹ́bẹ̀ẹ́ yóò fífà bára náà, ṣẹlùfọ́ wọ́pòríjìn, اللهم صل وسلم على رسول الله اصكيات الاعظمات نبوة محمد نتقبل منا وابا انا سلام بابوا وقايته اصفي هذا المسجد وله الطاقه ولا يسع لذي جعلنا من افاض الصالحين وافيات من ولا دادا باركك اللهم في هذا المقطع هذا التعبيد صل بديدى لولا لا بركه وله قفيص مبارك الله جاي ولا باركه باركك اللهم ارام ذاك والذي بندر قد مولاه دي عندنا دوه محرم الحرام وذا روتاك كافا ربنا بارك اللهم الله اللهم في المنزل لكود وله واجبان بندر قد مولاه دي كله اللهم بارك اللهم, اللهم ما جاي طلب افاضه هذا الخلي هذا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم في مركز المدينة الاعلى العظيم وكما كشفه اللهم في مكان العيبه لا اطمان سوقه فلا تقول افاذا لا تقول اللهم ربنا انزل الشفاء العليم العلوم فلا تقول باقى في لا تقول مما ابداك اقودا Àti mú bí àwọn ọmọ́dé láti ولو على قوه الا بالله العلي العظيم قالوا وكلا فوقه والذين امنوا لا نقول قولا كذبا انكم اعمالكم تطيروا انكم تظنون ان الله يغفر الله ما يثيل ربكم لا تظنوا ان الله يغفر لكم ما عملتم الظالمين ان الله يغفر الذنوب جميعا فاعبدوا الله وقولوا قوله من سموات يا كرام صلاه وسلامه على تشاوليه وذكر الله اكبر والله اعلم انا لله لا يرحم لا يرحم ولا تجالس كل بني اذن الذي نعاملوا ربك ربك عز وجل السلام من المرسلين اسئله رب <سؤال> الله اكبر الله اكبر احر الله لا اله الا الله وانه محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الله, الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله رحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم وعطى الذين أنهمت <متحدث> عليهم غير المخطوب عليهم وعلى الضالين والله الرحمن الرجيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَالرَّسُولَ وَأَن لَّا تُخَالِفُوهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَإِذَا قِيلَ فعاقرين منهم لما يلعكو به هو العظيم ذلك فعل الله يشيء من يشاء فالله تلفل العظيم فالذين قملوا التوراة ثم لم يأمنواها تمضل إيمانية من أصدار البيط تمضل القوم الذين تسببوا بالعيات الله والله لا يعجل وللذين عادوا إن دعمتم أنكم مولياء الله من جواب الناس فتمنوا الموتى إن كنتم فادكين ولا يتمنونه أبدا عردا بما قدمت جائدهم والله لا يعجل كوما فادكين وإن كنتم من الموتى الذي تجرون منه وإنه ملاككم قم الرسول الى اهل المغرب والسعاده كبر الله هو اكبر الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الذين, عليهم عليهم يا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ فَإِنْ أَمِنَكُمْ فِتْنَةٌ فَبِأَمْرِ اللَّهِ يُرِيدُ أَن يُصِيبَكُمْ بِبَعْضِ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ يا سيارة والله خير ذكير الله أبداً الله أبداً الله أبداً ربنا ولك الحام Goodness. and now and now السلام على <تصفيق> معرف مرامته على لا ترنا دينك لا اله الا الله احكرمائي اودعنا فيك اودعنا فيك <تصفيق> يا رب ترى الله لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بايده هو مجموع